قالت يا ويلتاه آلت وأنا عجوز وهذا بحلي شيخ إن هذا شيء عجيب قالوا أتعجبين من أمر الله رحمه الله وبركاته علىكم اهل البيت انه حميد مجيد فلما ذهب عن ابراهيم الرؤى وجاءت البشرى يجادلون في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواهم منيد يا ابراهيم احرب عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهن عذاب غير مردود وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا لُوطًا فِي أَهْلِهِ وَضَاقَ بِهِمْ ضِيقٌ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَ هُوَ قَالُوا يَهْرَعُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَحْمِلُونَ السَّيَّاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي إِن أُرِيدُ لَكُمْ فَأَقْرَهُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي اليس منكم رجل رشيد انا لقد عليك ما لنا في بناتك من حق وانك لا تعلم ما نريد انا لو ان لي بكم قوه او اوي الى ركن شديد قالوا يا لوط اننا رسل ربك لن يصلوا اليك فاسري باهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منكم احد الا امراتك انه مصيبا ما اصابهم إن موعدهم الصبر أليس الصبح بقريب